بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات قرى فالجامعات سرا فنصب تسامات امرا ان مما تعدون لواقصد وان الدين لواقع وَالسَّمَاءِ إِذَا هَبَّتْ رِيحُهَا نَسِيمًا وَإِذَا أَقْبَلَتْ رُؤْجًا فَسَخَّرَتْ لَكُمْ أَرْضًا وَسَخَّرَتْ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَالسَّمَاءَ بِنُرُوجٍ وَنُزُلٍ وَحِصْنٍ وَمَنْ يُعَذِّبْ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۚ وَيَوْمَئِذٍ نَّحْشُرُهُمْ جَمِيعًا فَنَحْنُ أَحْصَائُهُمْ وَمَا كان نسيم كان قليلا مما الليل ما يهجعون وبدل الاحار يستغفرون وفي اموالهم حق للسال والمهرو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 فَمِنْ لَمَّا انْتَقُمْتُمْ هَلْ آتَاكَ حَدِيثُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى الْمَتَوَالِي سَلَامًا قَالُوا سَلَامٌ قَوْمِنَا كَرِهْنَا ووالله الى اهل فجا ابي عجل ثمين سفرهم الىهم قال الا تاكلون فاوجدتم منهم خيف قالوا لا تخف وَالشَّرِّ الْمُغْلَنِ عَنِ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُ مُوسَىٰ فِي فَرْوَةٍ فَفَطَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عُجُوزٌ عَتِيمٌ قَالَ انْظُرِكِ إِلَىٰ طَالِبِ رَبِّكِ إِنَّهُ ذَلُولٌ إِلَى قَالَتْ فَنَا خَطِبُكُمْ أَيُّهَ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُبَشِّرَ عَلَيْهِمْ حَذَارَةً مِنَ مَنْ وَأَمَتَ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَطْرَاجَنَا مَنْ كَانَ فِيمَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا وَارْدًا لِكُلٍّ مِنَ وتركنا فيها آلة للذين يطغون العذاب الأليم وصنم فاء أرسلناهم إلى تدعون بصوتع مبين فَتَوَلَّى بِرَأْسِهِ وَقَالَ الشَّاكِرُونَ أَوْ مَجْنُونُونَ فَأَضْنَانَ وَجُنُونَهُ فَنَبَذْنَاهُ سِينًا وَدَوَامًا وَاسْمِعَ آدٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ لا كَذَرُ مِن شَيءٍ اتَّخَذَ عَلَنَ إِلا جَعَلَهُ كَرًّا وَسُفُمًا ذَاقُوا الْعَذَابَ حَسَامًا كَانَ عِوَانَ أَمْرِ رَبِّهِ فَأَقْبَلَتْ صَيْحَةٌ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَنْظُرُونَ فما من وَمَا كَانَ لِنُوحٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْطِقِينَ وَقَوْمُ لُوطٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَاسِطِينَ وَاتَّخَذُوا هٰذَا بِاَيْدٍ وَاِنَّنَا لَمُسِيْعُوْنَ وَالارْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدِيْنَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ عَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ فَتَبَيَّنَ لَكُمُ انم نذيرا من مذين ولا تجعلوا لله مع الله اله اخر ان لكم من نذير نذير كذلك ما اتى النبين من قوم المرسلين فَأَنْتَ مُسَاهِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَفَتَوَاكَ رَبِّي بِمَنْ قَوْمٌ طَغَاوَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَاذَكِرْ فَإِنَّ مَن يَتَّقِ فَإِنَّ لَهُ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَمَا خَلَقْتُ الجن هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّمَا لِلْمُتَّقِينَ صَبْرٌ وَمَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَإِنَّمَا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابٌ مُّهِينٌ